وهذا الذي بينا من أن الحادث المذكورة إنما هي في تماثيل ووسائل مذكرات من قد اتخذوا من دون الله آلهة وفي التماثيل التي يعلم أو يظن أنها ستصبح أصلا تعبدها الناس فيظلون لها عاكفين هو الذي يتبين لنا به ماذا كانت تختلف مواقف رسول الله؟ فأسر اختلاف حقائق التماثيل وما إليها واختلاف ملابساتها فأما ما لن يكون حقيقته منادياً بالشيء والخرافة ولكن على له إياه موضع ذلك يكتفي بسلبه في تلك الملابس ووضعه موضع الامتحان. كما في حديث القرآن أب النمر قال إذ اكتفى بإزالتها عن موضعها فرضي بجعلها مرفقتين فكان يرتبه ما في ذلك رد لسر تأويلك غيران دول ولا تلتفر إلى قول من تكلف فزاد ما ليس في الأحاديث من أنها إنما جاز جعلها مرفقتين بعد تقطيع التماثيل حسناً حسناً يقول أنه لا يجب أن مهم ويقول أم المؤمنين اي فرنك هنا من تقطيع التماثيل أبداً هنا فرنك لنبدو لجي تعزيم على أنه لا فرق بين الكامل وغيره من التماثيل إن قلنا إنه يحرم التصوير ومن حيث إنه التصوير ويحرم اتخاذ الصور من حيث انه اتخاذ الصور اقر من حيث اعوى حرام بي يكا لسا ليش بيش بيش بيه روان تمام التقطيع تشيلي اولا أو شرحي مسلماء هيا او كما في حدوك مكا انا هرد المترات كيه الباتو بحا ديبت امري ايح شون اوشي بيحراش تيغل شاوي يكن فرشوتي دنيف يعيشي او نب كنبوكرا مليك ريخ فلم يكن يرضى اذا بنقص كما في حديث اص هل اكسر هيك منشئ منشئ يدعوات الى مسيح اوه كان غير نقص اجتماع حاول بحقته ان ان القصي راحي بمائي امي وخذ واخيرا تعز لنا اخواني بيبي كذا لم في خطيه جاديا بالشرك ولكن لن يكون يجب السلام اليه كان حديث شخص ابراهيم واسماعيل ومريم ان و أما ما من بك و أعطي حقه لملابساته وإن في صلاته كان إبن بواي عليه فيه عدب شعب و نبي على كما البخاري الأنس قل عائشة النبي. له في النبي له قالوا قابيرو في صلاته وما في مر بنا قالت كان لنا سطر فيه كان لنا سطر فيه تمثال طائر وكان الداخل اذا دخل استقبله فقال لي رسول الله حولي هذا ليرى ذلك من بلكنه باب دياره بيت فاني كلما دخلت ذكرت الدنيا وزادت في روايتي فلم يأمرنا بقط ولا تلتفت لحاشا مسلم الى قول من قال ان هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما في الصوره يعني أيا كانت الصورة من ذوات الأنفس، فلهذا كان رسول الله يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المره الأخيرة. يعني لا تلتفت، فانه قول غير مستند إلى بينه. جواب يا أم المؤمنين وأما ما لم يكن فيه شيء من ذلك فلم يكن يأمر فيه بشيء من ذلك بل كان يقرر عليه كما فيما روى البخاري عن عائشة أنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن <تصفيق> إليه خصنا وما القرون بولا لقل عائشة فالعبنا معي ولا تلتفت الى قول من زعم ان هذا انما هو رخصة اقتضت استثناء هذا النوع من حكم الصور ولا الى قول من زعم ايضا ان اباحة اللعب بالبنات منسوخ لما قد جاء في الباب من الاحاديث فانه مدعان غير قائع اساس من البرهان جاء دانجوريتر شون خوش حديث كان بيتك هنا حركان جيل اقريم اول همي اسريجنا في اصل القران يك ادوزينه وجيهات متعدده رجبه اثر احدس لبي ثاني شيء وتبيني او جانبه او توزن باليو انسان طول شيء تكلف على النبي فلا وقت رجوع باصل القران يكنك لا فروعه وبروي انسان وقت يباه الفرعي لابي اصل اصل الجيبي هذا فرع وليتيكش وإذ قد تبين أن ما جاء به ما مر من الأحاديث من تشديد النكير على أصحاب التماثيل وما إليها وتصالح إنما توجه لأمر زائد على كون التماثيل تماسيل نذ من حيث إنها تماسيل روشنوجر من حيث إنها نكرى محرمت وأن حكمها من حيث إنها تماثيل فقط يختلف عن حكمها من حيث إنها تماثيل ما قد اتخذ من دون الله آلها فنقول إن الغاية التي تبعث العامل على عمل التماثيل والمقصد الذي يقصده المتخذ للتماثيل من وراء اتخاذها لا اتخاذه لها هو الذي يكشف عما يتوجه من الحق أحسب غاية كابئة نهزة وإن اختلاف الغايات والمقاصد مستلزم لاختلاف الأحرام جاء تفصيل فإن كانت الغاية مما قد جاءت الشريعة بتحريم تحقيقه لحفق بي لم يجوز التصوير أو اتخاذ الصورة وذلك كتصوير النساء العاريات بقصد فتنة الناس أو اتخاذها كذلك وإن كانت مما قد جاءت الشريعة بكراهة تحقيقه كره التصوير والاتخاذ وذلك كتصوير أو الاتخاذ بقصد إلهاء الناس بغير إضلال أو إضلال بيت الحرام إلهاء في الجمدية وإن كانت مما قد أبيح تحقيقه أبيح التصوير والاتخاذ ك... وذلك كتصوير المناظر غير المحظورة التي تسر الناظرين فماتخاذها وإن كانت مما قد ندب تحقيقه ندب التصوير والاتخاذ وذلك كتصوير ما يسهل تعلمه ما يطلب تعلمه وكدي أنا شكدي كتاب وكدي أبلغتانا معاني أين كان روشن كما في تصوير النباتات والحيوانات التي تعنى المعاجم اللغوية معاند معاني الألفاظ الموضوعة للدلالة عليها وتصوير ما يسهل معرفة آيات الله في الافاق والأنفس كما في الأفلام التلفازية المأخوذة عن النباتات والحيوانات في المكان الرازي بقاي المذكرة بتلك الآيات وتصوير لعب البنات لتقوية أنوثة المرأة أم بوك روش دك وإن كانت مما هو واجب التحقيق وجب التصوير والاتخنف. تحقق مقابل. ما. هناك وذلك كتصوير الأفلام السينمائية والتلفازية عن القصص القرآنية لتبين ما لا يتم متبينه لكل الناس كما ينبغي إلا بالتصوير والتمثيل. دعوتين بدين تبين دين كما ينبغي والطبقات المختلفة الناس نزبا. ترى التصوير تصويرا. في المعرض الكبير. شو نزوره لخلكن بقاء أو تصويرنا ولدين حارين. أدر الصور التي لا يتم واجب تعلم الطب كلها بها أو إشلون كلها هي منذ أو هن يستعلو إنا أبي ببيت ببيع وجهن تعلمي الطب كذلك وتصوير ما لا يتم معالجة المريض إلا بتصويره من جسمه أو أو وتصوير الصور لبطاقات الأحوال المدنية والتذاكر ونحوها مما قد أصبح من حاجيات الحياة في هذا العصر آه. آه. هذا... هذا لعمر الحق هو الذي كان ينبغي أن يقال به ولا يعدل عنه لولا أن استبدلت بأصل توقيف الاستدلال بالأحاديث على ربطها بأصولها من الكتاب لجأ أمشيهم راوة يعني استبدلت بأمان يعني أمخ راوة كناره ملاحظين أتراوك أبي توقفقين لإسلال الأحاديث تأشفوا بأصولك لجأ أمشيهم راوة ربط الأحاديث من منزلتها التي هي التبين إلى مكانة القضاء على الكتاب حفظة لزور جاء إنسان في سخي اقمتوا اعلى وان أصيب لا أن أصيب وأن أصيب الفقه منذ أن أصبح صناعة بالولع بتكثير الأحكام والتضييق الحدود وان كزره حرص هيئة الفقهاء وقت تكثير الاحكام بكره وخصيص الحدود بكره وقوالب تقواد أو كسرت أحكامها مثلا لا حديثها أو توكل سفر إنسان دور فاعتم ناوي نأوي لين كان اين جا لما جو نلاقيه كقصد يعني أو مو بيدعمدهن تزيح كان جرا يعني في قكوايل هادو شو كبر داد قادان روا نبو تزقيه وداد قاش زور أبي دخير بيتور تور مسائلة مجرا في قكوايل هادو أبي عاوش تانا فما لا الفرق يا بين عمل التماثيل وصنع العط ذلك مما فيه ما في عمل التماثيل من إنشاء الإنسان شيئا على مثال شيء أخي لكي أتريد دروسك ري وكي أوليك أخي أخي أخي أخي دروسك هل تجدك لوانك إنسان دروسيك كمثالي أواني؟ أويش تصويريك الأول أبي بيجري ليري إدعاء خياتي كلك أشتري وكي أخي دروسك كردو وإلا وأي دين هو هذا الذي يحرم اتخاذ السينما والتلفاز سببين من أعظم أسباب التبيين ما أنزل الله من الهدى هذا هو حكومة يا، إجازة ندريب التلوزيون همو قصص أنبياء وهمو قصص مجاهدي أنبياء للتواغيط كان في فيلم رحاد لدو سارة همو دين تبين كان بواهمو طبقات مرمد وعي يترنيازنا باكتب موسين وكتب شاركو كون دين دي اشتئاوها ما نعبه لحاركة لأعظم أسباب تبين ما أنزل الله أم أي دين هو هذا الذي يحضر ما يتأثر سياسة العباد بدونه من صور البطاقات والتذاكر وما أم يدين إن هو هذا الذي يقول في النفس البشرية من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أولا أهميتي بيدا ثم لا يبيح تصوير موضع المرض من مريض لا يتأتى علاجه إلا بتصوير ذات لولا من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا لولا والسيني نيازيه بعكس عكس برداري إجازة نذريك عكس برداري هناك مش ناس نعماني دارين آن <الصور> أليست أحكام الشريعة في الربانية إنما شرعت لمصالح العباد في العاجل والآجل بمراعاة الضروريات والحاجيات والتحسينيات إن الأمر لأجلاه من الجد والحمد لله والله, والله, والله, والله هذا ولنذكر في الختام ألا سأرد روشك ليرى اتباعك ذوك دواي التحقيق لها المسألة أرأي ولمانا أبوما وانا أرزانك ركا هر أمي فأسواي ولنذكر في الختام موجزاً مما قد قال العلماء في المسألة قال النووي في شرح صحيح مسلم. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشريم تأسعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهات لخلق الله تعالى وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبلي وغير ذلك مما ليس في صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير وأما اتخاذه رجل بل جا... رحال إبلي لا إبلي ليه ترى أويش رحال شجرة شجرة بل. فقد رأي ابن عباس أو تفريق وأما اتخاذ المصور فيه الصورة والحيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملدوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام وإن كان في بساط يداس ومخدة ومسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت فيه كلام نذكروه قريبا ان شاء الله ولا فرق في هذا كله بين مالك ظل وما لا ظل له نحصل الشمسي هذا تلخيص مذهبنا في المسألة إمام بن ويل قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين أبو بشيء المسلم هذا الدعاء الناس يستند إلى برهام هي جماهير الصحابة والتابعين أو هناك اشتيك كفقهاء زور مبتلاء بن بيو مثلا فر صحابي بيشتي نقل كريدو أي مخالفية مخالفي أو نقلنا كريد إطلعان أما أو دو شخصوته يعني بخيش سكويتو أنكردو كوابو أما مسلمها إجماعها جمهورة لحركة تنهى لدون فنقل كراوة وبقية لأن نقل ما يكونون مزان رأيان شونان ناوي كسكوتيان وهروى تابعين أما من بعدهم كتأليفات ينبؤوا بجيخويا كفميح وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم وقال بعض السلف إن ما ينهى عما كان له ظل ولا بأس للصورة التي التي ليس لها ظل وهذا مذهب باطل إمام نوابي فإن, الس... فإن الستر الذي أنكر النبي الصورة فيه لا شك أحد أنه مذموم وليس الصورة يظل مع بعض الحادث المطلقة في كل صورة وقال الزهري أنه يفصل الصورة على العموم وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهر الحادث لا سيما حديث من الذي ذكره مسلم وهذا مذهب قوي, قوي. نووي. وقال آخرون يجوز منها ما كان رقما في ثوب لبروا استثناء حديث المسلمة سواء امتهن أم لا وسواء علق في حائط أم وكره ما كان له ظل أو كان مصورا في الحيطان فيها سواء كان رقما أو غيره واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب إلا ما كان رقما في ثوب وهذا مذهب القاسم بن محمد وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجو تغييره. قال القاضي إلا ما ورد في اللعب لبناتي للصغار البنات والرفصة في ذلك لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته وادعى بعضهم أن عباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث والله أعلم انتهى كلام النووي قوله هو عما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك أي من غير فرق بين المثمرة وغيرها قال أي النووي وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهد قال أيضا النووي قال الخطاب وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب, أو صورة فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور فأما ما ليس بحرام من كلب الصير والزرع والشة والصورة التي تعمل في البساط والبسادة وغيرها وغيرهما فلا يمتنع لغول الملائكة بسببه وأشار القاضي إلى نحن ما قال على الخطاب والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث الله أعلم في انتهى ملائكة رحمة الناشية والله, الناشي والله مباع كلبي حرام كم تاني بو ان الصيد ماشيو الرسول صلى الله نيازي وسلم وكم ان هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا هو الرسول صلى وجوابنا وجواب وسلم عنه انه محمول على رقم على الله الشجر وسلم وأن تخصيصي أفن مما ليس بحيواني وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا انتهى وقال ابن العربي حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإذا لك بك إجماع وإن كانت رقما فأربعة أقوان الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله في الباب إلا رقما في الثوب الثاني الملع مطلقا حتى الرقم الثالث إن كانت الصورة باقية, باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال هذا هو الأصحى الرابع إن كان مما ينتهى نجازا وإن كان معلقا لم يهز انتهى وقال القرطبي حكى مكي في الهداية له أن فرقة تجوز التصوير وتحتج بقوله تعالى في سورة سبع يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان فالجواب وقدود الراس يعني قال وحكى ذلك النحاس كذلك انتهى وقال الطبري في قوله إن أشد الناس عذابا عند الله المصورون ان المراد من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصد له فإنه يكفر بذلك وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط علم يناك من موافقين هم هذا وليكن ما مر بيانه منك على ذكر فإنا لا نوافق كما تبين العلماء غفر الله لنا ولهم ورحمنا وإياهم فيما قد قالوا به في هذه المسألة إلا في قليل. الله براسيس جمعي تك أو أو أبوك أجر هنا تصوير بنيازي خازي معبد بكرة آملا كشي هلا يعني إنسان معبد يا اللي عنده وابزاني كوالين يا انسان بنيازي احترام نعم حري واسه مثلاً طالعين بطل ماكشي مثلاً نريد أي شيء أكيد خويسير يا حرب وصوت يا عمر صلاة هاي بنافذة بطل او حطمون حراما <تصفيق> غير امان اتر باقي غايتك يا هنا وهيش خيناك اقر ك ابيت cons... أنا أنا أنا او بعد خمسة دعيوه هالشته اتر هوا هربته لجهة أخرى. أكيد حالين شت. والله ل لجل مرؤاة جوردن ملتزم ومصطنع. معلكي آ... وقت وقتين عادي. وقتين عادي. عكسه زور آ... بينه. نا التزام. حتى من لجل أوه كإنه كأخم رأي دم في كل دو أو جوارش تانيش مانوهر إن نبي، عكس نبي بسادة بيو ألبوم هل يقرأ بها؟ ألبوم هل يقرأ بها حالبو يادقار وشيد بلان نيه، هل ينواصل أما نصر أولا بوكا آآآ شون هن سنت مصدري ثانية لتشريع باواي زيادر أمس الله روشن بيتوا يتونسخم... اشتئتر النسيوة الله تامونا خوي الموقف فقد أو قسمتك هربت أبيب سنة هو لمس عليه رقية رقية وتميمة وأوانا بشي رقية أحاديث هنك كمتعارز صحيح شكرار بو سين تعبتي بديكين رقية توه بشي رقية كناكين باسيلينا كين ملان مربوطة خلاصي أويك مربوطة بسنة هو خلاص أي معسكر أويك الباز أحاديث صحيحة لقد كانت مسافه استرقا. الحديث لان هذه بيان كانت مسافه جيده نفر جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا لا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا رقية بمعنى النوسية يعني خوينه وأنه نوسية الرقية كل كلام يستشفى به من عارض ها أري بسم اللهم رب الناس أذهب الباس وش في أنت الشافئ أما نوسين تميمين نشتة تميمة كأو محرم جائزة للايك وكتجوزك أما معنى أويك هنا رقية سببك الأسباب آخر كونك كنت أخوينتو تقوية تقوية روح شخص أبين هني أبين إن آه... كرني قبي كرني لا برابري نخوشي كوا طبعا أنا ما يشان نتن نبوا نخوشي نفسي صرف بحث وصرف ب وقت ضلال بروحين أبين نبوا نخوشي جسمي صرف وقت دسي برابي لجاء وقت بقية كان تقريبا هيك آه... رقيبوا أبين نخوشيك بك جسمي نفسي بك كنخوشي نخوشي يا أصله نفسيه وقلقوش التأثيرك على جسمها يا أصله جسمي ونخوشي التأثيرك على الروان ولا نفسه أو وقت الرقيه كيبوق منده روحيه أو تقوير روحية أبي أو تقبل روحية أبي السبب هو كنخوشي كيشي كم كيا لبلشي أما السبب كوجامشي أتي خوش تعلقك ريه ده أما شو ريح كي لا يترك لا يسترقون فضيلتك تركي السبب كيتوكل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 أبي رفع التعارس بينه ترجع بينه. جاء في ما يوم لبيرني وابذان بعض العلماء متجانك ودرجيب عن ترني توكله تركي رقيه. لحالك تركي السبب هج درجيب عن ترني واج محكيني علماء وقالي تزكيه يعني أنكر وكا تنها لسويتك إنسان عبد خابك. راعيتي أسباب كأمة وجهي لأسباب نبي. نان بخوا برام يقيني واردك. اگر خوا مشيتي تعلقنا جابه أو نان نانا ويش ترى نبي. بقى حالةك كوزوري ترثك. الإنسان لما لي خويا دانش بيه. خراجه برشاقه مسكن هموعي حاضر به. وحالته كي وسائل <تصفيق> فرنك حالتي لم يد بنا لا بشي لا غير تكليفه لا بشي اما كامرم لبرسا يا نائب مجال ريتر امرم لبرسا تشوف خراقوشتماه علاه فرغنك لا مكلفة مكلفه بالراء انك خراق أما اما نيت الخراق وردين بمعنى اما ميزانه يا <تصفيق> أما اللي بيعبانك راحت دانشة تكلفيني، ثم تات شوي كارك هيجنابني راحت بخو دانش أمره تزكيه إنسان مني. دا أما المقصود كأعم قاعدة قواعد القرآن ويقيني وبصوحة آية قرآن ثابتون غير أو رد حديثي هناك بكراته لا يسترقون هالشارة يكنا من أبي أو بكراته شو مك حديثي أمر برقيا كان تجيز رقيا كلا قال الحصل القرآن يكراه كلا ناوي كمحاولته في غير دري في الجملة قبل جاء للسلام أسأل سرتما وهذا الذي تدل عليه هذه الأحاديث من مشروعية الرقاب كتاب الله وبما يشبهه مما فيه ذكر الله ودعاؤه هو مشروعية ومن استحبابه بهش أخذ أسبابه أمر بيكرى ودستور بيكرى هو الموافق لما سبق في, في مبحث الشرك في الفاعلية تقريره من أن التوكل أليقان بأن لا فاعل إلا الله مع نخذ بالأسباب كالقائم أخصب أسبابك على أساس العلم بأنه لا يقع فعل من أفعال الله غير غير معجزة إلا بسبب وهو أي الذي سبق تقريره أصل من أكثر الأصول دليلا من كتاب الله وأشدها ظهورا كتوكل آوائه رعاية أسباب جاد وعيد ركنه. مما يجعله او اصلا ميزانا لابد توقف كين لا بد توقف قين لاستلال الاحاديث على رجوعها فيقبل ان يوزن فيقبل ما يوافقه منها ويؤول ما لا يوافق ما يحتمل التاويل ويرد ما لا تاتى تاويله إيقانا بأنه بانه ليس من قول رسول الله ناكر لقولي أو مخالف او اصل يقيني قرآن يبيني. فما روى الشيخان عن ابن عباس مرفوعا ومسلم عن عمران ابن حسين كذلك في وصف سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب من أنهم لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون الذي يدل على أن التوكل إنما يكون بترك الأخذ بالأسباب فإن فإنه يعارض ذلك الأصل بظاهره وباطنه قابل تأويل شنية ولا يجمع بينه وبين ذلك وما يوافقه من الاحا... بين ذلك أو أصلوا ما يوافقوا من الأحاديث التي سبق ذكرها بحال من الأحوال مما يدل على أنه ليس من حديث رسول الله وقد تكلف العلماء في الجمع بين الفريقين من الأحاديث فجاءوا بما لا يسمن ولا يغني من جوع فقال بعضهم بكره الرقى والكي من بين سائر الأدوية زعم منهم أنهما قادحان في التوكل دون غيرهما فرقه غير أوش أخص بس أخص بس أخص واجاب الجمهور باجوبة هي اوهن من من بيت العنكبوت كاموا الى ذلك الاصل القراني سب او كما مراد معنى لره ك الانسان ك ذلك الأصل القرآني كتوكل فذلك ما لم أره لأحد منه. وإن ذلك لمؤسف حق عمر الحق ان قبول مثل هذا الحديث لا لا يدل على ان قولهم بان الحديث في الدرجة الثانية من الفجية قول بلا فقط لعملاء ويا او هو باهم لما ارتبئوا لا قرارك وحديثك وان الروايات هي القاضيات عندهم على كتاب الله وان لا فهل مدلوب اوائنا اصلا لينكك أبي هميشة لا في الشابيل، فهل مدلول كون الأحاديث في الدرجة الثانية من الحجية إلا أن الروايات لكونها ظنية لا تعتبر إلا مذكرات بالأصول المقررة في, في كتاب الله؟ غيري ما بيش معناه؟ أبي مذكرات من نسخه اساسية، ما للنسخة الكتاب؟ كتاب بالسنة هر وقت امام شافعيش قبولي جمهور قبولي اكن ناك رئيه من دشت كوابو ابي اعم اسوه هميشه لبيش جاو بي كحديث مذكرة باصول حديث مذكرة باصول الكتاب جاء اوقت نفسر وينو بزان حديثك شوانا بي دا اي جاء وقت هيا مذكرة ببا نقيضي خوي وكي استرقل مذكرة ببا اصلي توكل لقرآن و جاء حديثة كبورت بحديثة حتى وإلا فهل مدلول كون الحديث في الدرجة الثانية من الحجية إلا أن الروايات لكونها ظنية لا تعتبر إلا مذكرات بالأصول المقررة في كتاب الله حتى إذا تذكرت تلك الأصول جعلت قاضية على الروايات فقبل ما كان منها ضيانا لها ورد ما كان معارضا ليه؟ وإلا فكيف يكون البيان أجر ثانوية لح حو... لعوانه ب؟ لتوقف إستلالا؟ يعني مقتزي توقف إستلالا؟ مايه؟ أجر علم زمنا نبي؟ بل ثانوية الدعاء وبأحاديث كأحاديث قبول. كل شون ااا إيه ماهي فرخة؟ وقت حديث مبأحاديث قبول كذب؟ يتجانى للقرآن. نقوله من درجة ثانية. أمس ثانوية تبغى يانى بيج لوق إستلالي فيمكن بروم زانم وإلا فكيف يكون البيان في الدرجة الثانية بعد المبين وهو هو ليس إلا والله أعلم لحاشان اسم أعد النظر في هذه الفقرة ثم أعده كرتين وأنت شهيد فإنها من أجل قواعد علم دراية الحديث بل إنها نصف هذا العلم. لا يضيرها أنها قد اتخذت محجورة كبشي متنك ابيت المت حديثك او ايش كدوين باسمان كريس سندك اي رجال او ايش او ايش ابيت جاء استعلم اخيروك منشأي اعم هنا او اتجاهك فقهاء قرتوانا كنتيجي بوابوك حديث قاضي على كتاب الله منشأكي او طبيراني قرآنك بصوري مختلف او بيانك في غمريكوان مبين القرآن مثلاً يكون لدينا الذكر لتبين للناس ما نزل الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون توقفك الناس تبر ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان ان يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الذي يكتمونه الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا تابوا لكتمان اصلحوا ما فسدوا وبيانوا مقابل كتموا الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك أثوب عليهم وعلى التواضع الرصين أول معنى تبين عباراتك يا تبلغك يا اخوي ما غير من كتاب النور ني ما غير من كتاب السراج من ني ما غير هاديني يعني شيء ابي لا فهمي معاني الفاظ يا جيلك كي انت روايات ماندس كده وين عايشون شامل لك لان قرانه مكيه او احاديث ما هي مدني جا لي لك را حديث نبوي فقط ما بكره ولذبش في قجاجتي اوار وداو فقهاء مقرر كرهه كامر بوجوبه ما قالني صارف به لقرآن قرانه عام عليه واذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لبرد حديثي صحيح وحسن لباب استعاذانه غير ابن حزم رمى افراد كثير قليل وكول من الذين اناكلون نتج ما قد وكب وجوب لسرعه او اصلا وك اصلا هنا بخلاوه حالتي خوغرتني باحجام لم زمنه ك هرائه بن راوه ذو فكري او كراوه ابي من اكرال شو ترى وی جدء امر وجوده آدالات کال صر وجوده توقفیتی آنکری. ولی اما آیه قرآنه وی جدء و کدالات صر استحبابه که حرکات خرینی اما چون حديث نبوه لیتر وق اولی ک جرأت نبود که بیا جدء ببی حدیث کمن هی نکم. فقه لا حرکتیا اولی هاتو جیب لبرأو يكتابين بمعنى أول مثلاً كقول قرآن خوي مبهمة لا يا مثلاً المشكلة مجملة أبداً توقفك إنت أحاديث بالنيكاء تبينكاء على برأو أ أم مسألة حجاب وكأحاديث بدون بقاضيات على كتاب الله أول تبيين أول معنى تبيين تبليغة جاء دواي أو معناه كي تريش دونه بيانمان 40ا تبيين يعني اويكا او هدايه مجسد بكري للواقعيه الجعانه للجعان الفردي في امر اخوه والجعان الجماعي اجماعي سابقين اولي للعالم اويش تبيين بمعناه دو كوابو يكت هبليغ دو تطبيق اما تبين جاء سهم مش كزور كمتر اما اويكا لباس جيكا بوثر ده یا فراد معنی جمله یا کلمه مشکل بوو روشنی کلمه تو کما معنی اول معنی زو کمته و لایک و لو گبروین بو قضیه ای ما زانین که احادیث ظنی لایدی متواتر ده اگر فاهمی قران معتمد به لسره حدیث و قران که شب تزو نی ام عی معنی و لبرکه حدیث و بیان کرد وحديثك الزمنية كلامه معناه كيشك على قليلة عيتك الزمنية. جاء للسلام أساسا يترد هنا لا أبواب فقه ترتيبك. يعني أساسا زي أبي هيك أويا ترتيب بحث أجره. مثلا قال سير سيري شو كاني بكرة. فرضكين لبابي نيجي باب الصلاة الجمعة. هل كتابي فقه السنية؟ هل حقيبوك لبشاء آية القرآنية كبيران بكوف زورت عموكي تيارك بابو صيحن فلان, فلان حديث فلان حديث فلان حديث فلان حديث ومنها من الأدلة قوله تعالى يا أيها الذين آمرون لو لدواي الدور السيشوار دعنا ددي كآوالي هاتوا أسلوبينك أسلوب فقهك لحارك أبوايا أو حديثان مذكر بوانا وأصلاك جار رجع أكراه وبقرآن أم جار لقل يكي حروف وألفاظي أم آياتا هين أكراه للا يتوقف أكراه وتأمل أكراه يعيجو هالذين آمنوا يختزاي تشي أكراه إذا تشيه نودية تشونه إذا خوي معنى تحقق كواب وقرارك هين بيت نداد <تصفيق> بيو زمينة فراهمه أوقت النداء فدنغي برزا وجنل قرق يكا وكان دا يتيابه دريد انبانو يعني تل ده الصلاة ده اهل لا اله الا الله اهل حقا بمعناك اخوي نا بوجو ريكا بان دراني استايكنك اخوي انا حالي من لا اله الا الله يعني شيء زاد يعني يقدانه بان قولين وطاقوتيش حالي بان اهل دنيان لو بلنقوانه ودربه دواء اوه الصلاة يعني شيء يوم الجمعة أمجموا عيان تشيليرا ورأسه إيش تكأن؟ دواعيماك التحقيق والتعنقي كامل لأصلك أكره جاء أو أخد هن هاتن ولاي حديثك أن أو حديث أو جانب تبينك أو أو جانب تبينك أو أو جانب تبينك أو, أو, أو, أو, أو إيش مثلاً رجلنا كذا لجل لجل أم أصله مردودة أو رجلنا مردودة كأما إختزاي أو إيش كابيرش لدسب كريب استنباطي أحكامي جزئي وبالتفاصيل حكمتي اشتكى بعصيلي بكري مثلاً طلاق اوانا باب الطلاق يك رواية ذكر بكري اما دلالتكالي سلوك الطلاق السلاس اكوي اناكوي او دلالتكالي سلوك الطلاق الحيزابي اكوي اناكوي كبير. نعم لفيشا رسول القرآن يكا بين ري لأوانا تعمق بكري حكمتي طلاق روشن بيتوا جا دواي اويتر الحديث هركان بجي اما <تصفيق> سنة الله يحب ان يكون هذا القران هو يجب ان يكون هذا القران هو يجب ان يكون هذا القران القران هو غيري بيرامد يخش دركي أكن، وأما بعض الشتاق أو تنها أو دركي كأو مثلاً ويجل القرآن هاي تشون بكله، أما غيري أو أجد توافي مؤمن كان جنبناه وعند روشن كانه، بلام قط أنا أعتقد الشتاق إيش جديدني هر إلا ولما سلفهن أمي عنط وكه، هتني ياكل جا بعضه غير اوش ايزاني بعضها <تصفيق> <تصفيق> او, أو تبيني أويش ايزاني خطعا امني اجل القرآن ها هي بمقيفيهة جا او او غير او كاس ايزاني و او مكلف بواكب التواوي تبينيب او او ايش كا غير او ايزاني اتر او تسقرا و او دست مجتهدين و هاوش لزماني خوايا تبينيب اما دليل, لا دليل تشريع ونتيجه بوا اما كحقيقتا ام دليل الهم ابي تواب هر انا اتجاق اقرنو خوهجيانا بي اساين اصر اجماع اجماع <تصفيق> لا اصول فقهة اواباسي لكراوكا جاري تعريف كراوكا اجماع عبارة لا اتفاقي مجتهديني عصري اصر حكمي ديارها اللي راه اواش زو انسان يشارفوكا مساعدة اعتقادية اصر هم جي استنباطو اجتهاد منك اجماعي تيابكري كابو او الى كتبه او اجده مثلا اعما مجمع عليه او هنا او معنى دقتي تياني ولا اعبا كلمه اجماعي بو بكار بورال او ان اخو جي استنباطي و الراح كامي جزئيش منصوص عليه الكتابه اجماع بو الاسر اوه كمسلا النواج واجبه يعنى الرجو واجبه او تنها اوه كبو اجده اعما كالقراناتو نسخنا بوت و الاشي نيازه با اجماعه اهلا عليه اجماع على سيرش ثاني استنباطي بكري دو اي او كراو بدو بشو اجماعي نثري واجماعي سكوتي اجماعي نثري كان مجتهد كان هم راي خيان ازهار كان اجماعي سكوتي يجدواني كان بيقول انه بقيس كان ده سري اوقات لدوا هنا وامش رجراو اجماع حجته بمعنى واجر اجماع كرالس الحكمه يطر ابي لدوايا عمو قبوركن اجد شي مستندك شي نزاني شو حتما بدليل لنا إجماع محدود بي اجماع محدودكي كما محدودك كمي اجماع على اول حكمه وائني كرالس اما امريكا قياسيه قياس اشد كرالس او خي مختلف فيها جاي سلم اجماع انه ادخ سكوتياك اجماع انه ادخك بحجتي انزاني وسكوتياك bazie كيان ايش حجته bazie كراي ارجحها هيك حجتي يعني. اما يسن آ آه... شنتريش اختلاف تيا تيا بو آ يا دوا عصري خلافة إجماع محققين خلافة تروينا دوا كان إزور مهمة مثلاً كذب قام أحمد فما هركز دقيقة على أركانه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 ك تاكيو ده كما ابو اوشتاني والسه خاان اما اجمع عليه الامه ونازالوا على جورشان هم ادعاء يعني حقيقه باحتياطيكك بدقتيكك الاقصاءك ولا جاي واقول لا اعلم تربع اجماع اجنسان ترسال انا هم نجمع عليه جو خلافي فك خلاف يا دين هو الدين خلاف اجماعك ذو خرق اجماعك ذو الحركه اش داك ندور السحابه هرباسيل ينكراوا أولاً خلاصاً أولاً أولاً أما حقيقة أولاً أجمع أصلاً أولاً بجورية تر باسدية بكراية اللي لتشاهدت من أقاعد هموية تفاصيل و بيان كراوة القرآن و قبل يكيش كابل لو زمناه تصريخ بوانه لقرآنه أحكام بشيكي جزئين كبفيت تطورات زمان ومكان مكان ناقوري و جي اجتهاد لي و استابون بجي اجتهاد لبر يكي لدو عاملة يا خلم للروايتا وكي مسلا تفاصيل نواج دقيق روايت نكرا وكا اختلاف فياولة بين ام ام ام او اماما يا اختلافي مستوي فكركا فهمكا كسي قوي ترويق كسي يكي من العمسي جولة فهم كله يكي جولة يكي تفهم كذا كاوانا أه... أعلم بشياد الله أكري بمجرد جاي أوهيكا بيكا وفكري ليبكا نوو إجماعه بكري رسالي هرچا أصل أوهي كآلمانا هرهيهن بي أصلا اجتهاد بمعنانه بي شون اجتهاد أصلا أه... هي أوهيكا لقواعد كل جزئيات استخراج بكري كإساني نسر أمان بشي دومي أحكام كجزئيات متطورا خوايا بيان نكراه لقرآن وكلياتك بيان نكراه وقواعده كل وقواعد يكا هر وکلا زمینه نعمت مادی کانه نعمت مادی خویم تعاری کردنی بدو باشه. باشه که نعمت آواک استفاده اند. لکن هر واقع خیکردن وک آو حوا جرمای روشنای و زورک ل نعمت کان کلیرایت اجتهاد نیه تخصص نیه شوامی ل سرکی دکو زور زور باشه بهتره تو دانشمند فیزیکی که وایل از معاشگر آخری کار أنا البشر اللي على إجتهاد وتقليدني هم يبغوا خي مستقلين هادك ببغوا خي بشي خي ورا غيره أما البشر اللي عام هيا كبجزئي لإختياره كراندرا وتشو كأجل بجزئي لإختياره كران بدرا بدراية مشكلات يزود دروسه مثلا أجل الجاي عام كان جا سنامي كخلق كلون عام مصنوعاتي دا جابناها دخو هزارين سال أجزارا بسير ماشينو كشتي و راديو التلفزيون و انا استفاديت انا كراو جمع اخوان لبيناتو شونكا استفاده كدن دو دو اساسه استفاده لن نعمت يك حاجه دو استعداد استعدادي يعني استعدادي او كبت وانا بدسي بيني تواني بدس هنا لن نعمت كلو نياس بني نعمت دا وقت الا حزار صار لما بيش جيان هرواني اصلا انسان إذا كانت راديو و تلوبيزيونا استعداد بو خلق الوارغرطنينية نيازينية تلوبيزيونا و راديو كيف يكري؟ لو كان قاع مينتهو كالجمه بيخوو ما مينتهو بو نصلا كان يدوائيش آلم باشا لجياه او كالجزئيات انبكا خلق بكا كليات ايكي خلقكوان معدني آسن معدني زخار ومثلاً كان غير نوت، وشي وشي وشي أعلم عنه كان نوت ونزان امتلاو هذا يعني أن أعبوه هو دعاية لا يوجد من المجتهدين عن زماننا لأهل زمانه، وفي نيازه استعداد في هذا زمانه استخراج، بخير شخص نخلق من المهنة ودعاية لأن أعلم بشي يوجد اجتهاد و تقليد أبي متخصص وغير متخصص أبي ومستقيماً، مباشرةً، لا يوجد استفاده لأبي أعلم وغره بس لأنا أبي لحظة عيتي جاء للي عمتي معنى مش هاروه عقائدك جاي <تصفيق> باس لك الدنيا احكامي جزئي جاي اجتهاد دنيا استخراجي احكامي جزئي لقواعدي كلي بوظروفي مختلفي حياتي بشر اعميك جاي اجتهاد دنيا جاي عميك لسلم أساسي تر اجمع اعميك استى لهر عصريك مثلاً أعيش هنا أعيش هنا أعيش حكومة الإسلامية خلافاته و شرابه ديارة لحكومة الإسلامية باش يجبين شجحات ينزوره باش يعقائج زوره شنو اترى أبي تبعيك جاي إشكال إلى جزئياتك لازم يا إنسان لو عبا يقين اختلاف بي و مهمني أما أويك الإنسان بيه مؤمن أبي لو طبيعيه بإشكاله قنبه وأقربه هو أصلاً شكله إسلامي بوني حكومتك آقري أما عقائد أحكامي جزئي أيش هربو ترتيبه أمينيته هو أوي كبو أحداث وقايعي روش لو قواعد كلية أحكامي جزئي استخراج به آليرا خليم تعال إجازين دعوه كفرد لخويه ودسكابه استنباطه كونك أم جوري استنباطكا او جوري او جوري او جوري جا خلقش عده يشوين اما كون عده يشوين او عده يشوين او و تفرق دروسه به ونتنها تفرق لأممتها دروسه به دينش دروسه به چون اخر هر مجتهده مثلا نصدانه اجتهاد رنه بسيدانه كي خطاب بقية صحيح او قيترش بسيدانه او يتر بسيدانه كواسو هر مجتهده لصدان حكمك بشيكي هي خوايا بشيكي هي خوايا أخطاء خوايا و او او او مجموعة عراي او دين الله هي مركبة لدين الله غير ديننا دين الله و بدين الله مركبة لدين الله غير دين الله بدين الله ناناسر البته لعصول اضطرار استسلاقين يعني لدواي عصلي خلافة تا استاقريك نكوتو ومسلمان خلافة يانبي هنا او استثناء كبسولتي استقرار لدرنا تشاري جائزه اتباع اي اي اي من فردين بكريتها بلام لا قال او حول مديرون وك حكومه اسلامي شورى بين ريتو سركار كايتر او تفرقنا منه اما حكوميه بس الان اسلاك خلق لكم رايابنا بحكمي اخوه حسيب كريبه الاستقرار تاع وقتك اصلك بيت وسركار اي دي بن ترتيبه او كوتمان هر مجتهد مجموعه هيك مجموعه يتناك ربو اجربي دين الله شونك مركبه لا او لغيري بم ترتيبه دين ترتيبه بشيك لاي اما لا لاي او بشي لاي او هالكاميش خوي بازيكي بيان اعو اعوه الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كلمي تفريق ودواء او يشه قراءة يتنام فارقوا الذين فارقوا لان وقت تفريقه كبو مفارقه كيش بيتر يتر دينه كبو او هو اين امنه ديهون إجازة دار ايشتهادي فردي وقتك امكانيه وقتها واتيستراليا كهان من جرى كهم وهم من تفريق أمد وهم من من من من من من من من من من من من من من من من مجتهدين من من عقد من من من حاول بندوا أويك باشترين رأي دربي يعني وقت شعر العسل أش هنا كلا عسل كلا أو جيه خي دري يعني شعره ت ولا جيه محفوظة أو دري يعني تدروا شعر العسل ليه رج أو عسلة أويك أو صاروا تشكيد كيا أويك أحسن رأي وبرهاني ترين مست با قبي قبي ترين رأي أو دري وعلى الان اعراو نظريات اكري نهاية اقن بشت جامل او حكمه بعض وزن او حكمه وتعارض تعالص الادل ده هيت چاره مامنه غير اوه كشتیتر بدخارات بك و بس نفر اقرب بالصواب ثواب تاده تفرق نبه لازم امانش قره نهو يعني بوده دعنه به هيت اجازه ولكن يجب ان يكون هذا هو المسؤوليه والتفاقم والتفاقم هو كواتي دليل على تاريخ المسؤوليه والتفاقم هو كواتي دليل هو كواتي دليل هو كواتي هو كواتي هو كواتي هو دلیل هرچی هم ندارد تو اونه اون تیپگی نکه غلطه. لیل واجب او کیشه؟ لاسوابه که خوی بده سر ام. چون صوابه که خوی تنها دری خوی اخوا. اما لو لوا تفیقی امت او تفیقی دین او مفارقی دینه. که آبوبه واجب آبی حكم انجام. بله حکم اخوا آبیته و بهینتر. با اجماع لسر اینا که لسر او اوه یا که اکثریت کپیگی ون لر. که اتر رجی تلو بحكم او آبی شن دفعي افسد يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل جاء اجل ان يكون اليوم افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل عليه من الجيش ان يكون هناك افضل من اجل ان واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم بيشلوهتنا فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين بيشلوهانا إخواني في الدين اه, أه. و... بعطي جيش أسامة مغار جنة تأكيد كنو الله سلامة كبينير أصلي قزيكان هي النبو جي ده ده. ده. أصلي قزيكان جي اجدادنا ابو اما اوليك علم ظروفه و مشكلاته كخطر ريكروت ام امتي الاسلاميه بنيرين اليمن عاليره اختلاف و اسبينين ام جيشه يا كي اسك تعالىك بني يا كاي حقيقه قزي قزي اختلاف لمستوى عزم ابو كقدر عزم الصديق ابو عليره امه هل وقتو بفناتشو او اصلني أينك رواتك أنا زعمت شكتي بالتاريخ هذا اليوم؟ قسم بخوا أجر صد كلاس كانوا أمهات المؤمنين بدرين او جيش انيرم او كاراكم أو مهمة الأزاني مدينة بعد شو بيه؟ دي اختلاف لوأكا عاية أمزر فهم بكرة آم أمزر فانتخاب رجال تاريخ تقصير زوري تيا؟ نعم دم تقصير لا اصلا هنا كوابه جريانه كوابه كله رشتة كا دقيقة نبון أبي كارنكم كيقدفع كي لبر هنا لبرك نقصي روايتك كا اشتعل بخلك خلاف أصل القرآن به دقيق نبון كت هؤلاء جرياني تشاورك نقلكن فقد بشي اختلاف في النقل كدوان نهاية كيكي إجماع ولسرين أقلام نقلوا يا وقت ما مصور مجمل لا جمعي زور مجمل إشاريان كدوه ك شرح الله صدر أبي بكر اللي ما شرح له صدر عمر عمر المعنى هو زور جردو بحثيان بوه استلالي وكدوه او هر نلكا وبدل يوه ده ده ده تآخر المتوجه وبره دلائل عمر قوين و أميش قبولي كدوه زيد بن ثابتيش قبولي كدوه او آه أهلي حلو عقديش قبوليان كدوه كتاريخه زور مقصر عالمانا جاءت شون اوا جازمان من أمالين شون خوافة منو أمرهم شورا بينهم و اول مصداق اواني كامرهم سورا بينهم سابقين اوالين بول و هر انسان اقمد و توابق عليك القرار بها هر قيز اجازة بخوين اذا كبلي اوان كاري اوان بابه شورا كدوان نا سابقين اوالين اوان اجازة بخوين ادن و نصدق اقدامك لسر اوان كاري اذا نهاية اجماع بكري لسر اوهين جاء كاجماعكرا حتى من لا موايب الاستناد لو با استماتلو آية قرآنية كاستعيخي للغا أبيد دواي هناك إعلامي بكري وأقر إرادك لسالقرار اللي لان خلقه توجوه في بكري وأقر إرادك بجبو تصحح لبقى رأيك كأفرمي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء تنازعوا لبيني هو أولي الأمر حقيتنا نازعة دراوة لبين خلكوا خوانا دراوة لبين خلكوا رسولنا دراوة بلام لبين خلكوا الإمام دراوة بو وكبرشون مردمي غير مشتهد شون توان تنازع عكنا الجلوان؟ يا مارين خوش رود إجتاد سيشل علم عربيه علم مصالح تشريع وعلم ظروف أوزاع وقت واهي مجتهدين مين لزر في خاصة بل أوزاع او منطقة تابت نازعا حكمي بكله وزع عكنا بوأجدر دواي خالك او جياني اغنزلو في انا واي و وقت اي رادك بجيب بي لي راقرنو تصحيحي راييكي عمقن دواي او اكي اعترازاتي موجه ومستدلمة اتن حكمكي بيت حكمي خواه وانجار خروج لهو خروج لكتاب السنة ابي جاء معناه اوليك اما اي نشاء اصابك حتما رنا خطايش بي رنى او اجماعه خطاع بي اما شاراني غيري شون يا عزي وحي بنيري قراري يتربوه هارجي شتي جزء يا وحي بنيري يا جيبكري غيري شون يا فردي استنباط جمعي. هي زر اخطائي يا جمع جمعيك فرديك دو درسة سي درسة. اولا امانه امامتي هي